Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ala ala ala ala حرمات ما أذكر عليه مكمل لما مضى هذا أذكر إن شاء الله ثم أعود إلى البحث الذي كنا فيه إن شاء الله الاستدراك نحن فيما مضى ورحنا أن الاحياء بالموات يوجب إما الملك وإما الحق ونحن اخترنا الثاني أنه يوجب الحق يبقى سؤال كان المفروض أن نطرحه هناك غفلنا عن هذا السؤال نطرحه ونطرح جوابه إن شاء الله ثم نعود إلى البحث الذي كنا فيه السؤال هو أنه هل أن التحجير أيضا كالإحياء اولى ما احيا ارضا لكنه حجرها فهذا التحجير يرث الملك او يرث الحق اولى والجواب ان التحجير لا يرث الملك يقينا وذلك لان الملك لو قلنا به كما قال به المشهور ونحن لم نقله لو قلنا به فهو من ومصدره روايات فهي له حيث يقال أن اللام يدل على الملك مثلا وتلك وردت في الاحياء ما وردت في التحجير في التحجير لم يرد دليل يدل على ان التحجير يرث الملك فحتى لو قلنا بالملك في الاحياء لا نقول به في التحجير اما حق الاولويه لا شك ولا ريب ان الفهم العقلائي والسيرة العرفيه والمتشرعيه تحكم بأن التحجير يرث الأولوية فلو أن أحدا حجر أرضا طبعا لا أقصد التحجير بشكل مطلق لا التحجير بشكل مطلق لا لا يفيد شيئا لا يوجد دليل على أنه ينفع شيئا إنما التحجير الذي يعتبر مقدمة للإخيار هذا في الفهم العقلائي والعرفي، في الفهم وكذلك في الفهم المتشرعي يرى أنه يرث الأولوية فلا يوجد حق لشخص آخر أن يجي ويوخر هذا التحجيف ويقول ما دمت لم تبني إذن الملكية ما صاير وعليه فأنا أرى أحيي حتى أنا أملك هنمط من المزاحمة ليس لا عرفيا ولا عقليا ولا متشرعيا نعم لو حجر ثم أهمل أخرها قول سأنا حجرت وبعد سنتين أجي أبني مثلا طبعا هنا ايضا نفس ارتكاز العقلاء والمتشرعي يحكم بالعكس يحكم بأنه لا هذا التحجير الأعظم لله والمن عمرها هذا التحجير لا قيمه له ليس تحجيرا يعد عرفا مقدمة للإحياء كل هذا نمضيه به. عدم الرد من قبل الشريعة هذه هي المتغذات العقلائية ولا ردع عنها من قبل الشريعة هذا تكميل لبحث مضى الآن يجب أن نرجع إلى ما كنا فيه ها ما ما يكون مقدمة للاحياء بقلب مع التاخير بالمقدار العرفي يعني عرفا صار يحجر ثم الى ان يهيئ طابوب كذا يهيئ الوسائل فالمقدار ياخذ وقت عرفي ليش هذا الارتكاز يقتضي حق الأولوية أما إذا حجر وراح قال سأنا أحجر من بعد سنتين ثلاثة أجابني لا هنا حتى الفهم العقلاء لا يقول هكذا. نحن انتهينا في بحثنا فيما سبق إلى اراضي الكفار التي تقع بيد المسلمين فإن اراضي الكفار ما دامت بيدهم فحكمها نفس الأحكام التي بحثناها بالنسبة لأراضي المسلمين يعني الإحياء يورث. إما الملك وإما الحق بال قلنا حتى لو أن الكفار جاءوا إلى أراضي المسلمين وبناوا هم بحثنا فيما سبق أن الأدلة مطلقة وهناك أدلة قلت حتى بنسبة للكفار أنه يحصل لهم ذاك الحق قالت ما هناك عليهم الطسق هذا حتى على غير الشيعة مو فقط على الكفار حتى على المسلم السني هم عليه الطسق صح هذا جعلنا هذا دليلا على انه الـ الـ الاحياء ما يورث الملك والا لم يكن معنى لتبوت الطسق عليه هذا ماذا اما الاراضي التي انتقلت من الكفار الى المسلمين فهذه على اقسام وهذا تقسيم اخر قلنا منذ البدء والمواهي الماء شرعنا بحث الاراضي قلنا ان الشيخ الانصاري رحمه الله قسم الاراضي مرتين مره قسمها بعنوان انه إما مواه اصلي أو محيات أصلياً وإمامات عارضي أو محيات عارضياً هذا العائل وقال لا خامس لها صح لا خمس لها هذا بحث كان قلنا بحث ثانٍ يرجع إلى أراضي الكفار التي تقع بيد المسلمين هنا نحن عند فالتقسيم. التقسيم بالمقدار الذي ورد في المكاسب هذا يقول القسم الأول الأرض التي أسلم الكفار عليها طوعا فصار بيد المسلمين يعتبر هم أسلموا وأرضهم بيدهم وهم مسلمون هذا قسم الثاني الأراضي التي انجلوا عنها وخليت سبيلها للمسلمين أثنين. الثالث الاراضي التي بعد اهلها مو هم انجلوا وانما راحت بعد اهلها ولم يكن لهم وارث يحتوونها ثلاثة الرابع الاراضي مفتوحة عن متاند أي بالقهر والغلبة هذه أربعة هذا الاقسام اللي تعرض لها الشيخ الانصاري والسيد الخوي رحمه الله اضاف قسما خامسا وهي الاراضي التي تكون من قبيل خيبر يعني أراضي ما فتحت عنوة خيبر ما فتحت عن ودد وإنما صارت أرض صلح اليهود تصالحوا مع المسلمين بتقديم أرض خيبر لهم أنه طريق. أرض خيبر أخذوه من عندنا ولا تقتلونه هذه التي تسمى بالأرض الصلحية حسب تعبير سيد الخوي وأحياناً هم تسمى بالأرض الخراجيه طبعاً الأرض الخراجيه لها مصطلح آخرهم ليس مخصوص بها يعني الأرض الخراجية ليست مصطلحاً فقط على أراضي الصلح بل على المفتوحة عنوتان هم تسمى خراجية فهذا القسم إذا أضفناه إلى الأقسام التي تعرض لها الشيخ الأنصاري رحمه الله صارت خمسة المهم عندنا مسألة المفتوحة عن وتن هذا مهم عدنا ونريد نبحث بحثا مفصلا ان شاء الله اذا وفقنا لذلك ولكن قبل ان ابحث هذا والذي هو المهم من الاقسام اطوف تطوافا على الاقسام الاربعه الاخرى يعني القسم الاول والثاني والثالث والخامس الرابع اجل الاقصام الاربعه الاخرى ابحاثها نسبيا سهلة ومختصرة ابحث هذه ثم انتقل ان شاء الله بحوله وقوته الى احسل أما القسم الأول وهي الأرض التي أسلم عليها الكفار طوعا يعني هم عمروها أرضهم كاف عمروها ثم أسلموا أنا ما وجدته من روايات حسب هذا العنوان عنوان الأرض التي أسلم عليها الكفار طوعا روايتين في الوسائل ما وجدت رواية ثالثة والروايتان ما يلي ما رواه الكليني عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن احمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن ابي ناصر جميعا قال ذكرنا له ذكرنا له الكوفه وما وضع عليها من الخراج وما صار فيها أهل بيته فقال عليه السلام من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقي بالسماء والأنهار ونصف العشر مما كان بالرشاء الرشاء يعني الحابل يعني ما سقي بواسط بواسطة شيء يسقى به دلو مثلا هذا الزكاة الثابتة علي العشر وما يسقى بلا واسطه من قبيل ما تسقيه الانهار أو تسقيه السماء الأمطار هذا العشب فيما عمرو منها وما لم يعمروه منها اخذه الامام اذا اكبر اسم باقي بيتهم موات خب هذا موات بعد الميت للامام اخذه الامام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر وليس في خمسة اوسق شيء من الزكاة وما أخذ بالسيف هذا العنوة ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بينما خيبر هم ما أخذه بالسيف اما ما بالمصالحه صار فأراد رسول الله أن يضع السيف فيهم هم قالوا لا نحن ندكم ايلاف لا كيف فتحنا فتح نخل سدري على أولوية ما حكى عليه السلام. يمكن أبو بكر وعمر أرسل من أول وجاء، يكتبوا أصحابه أصحابه يكتبونه ثم أرسل الثاني، ثم في يوم الثالث قال أعطينا راي غدا إلى رتبة الرابعة فرار لا ينجح حتى تقبل على هدي. يا خبر خيبر، فلأعاب بخيبر وقلعها واتصر. جيش دخل الجيش. في وجه عنوة ولا صالحة الرسول صلى الله عليه وسلم على نصف على نصف الخرافة. Ich überlege, ist gut, das gut, ist ها بقى بقى هذا خيبر يخرج عن ال... عن ارض الصلح وليكن لنا إن كان هكذا خيبر يخرج عن ارض الصلح لكن ارض الصلح هالروايتان واردتان بهما حسنًا فليكن أرض خيبر ليدخل في ما فتح عنواتًا لكن هالروايتان صدرهما وارد في أرض الصلف اللي يقول السيد والخوي على قسم الخامس مادي. انا اهناني كاتب انه ارض الصلف الاخي يقول انه لا هذا أه... اذا ما فتحت عن مثل؟ على كل حال الناس فتحت او مفرد هذا مصداق من المصادق سواء أن قلنا انها فتحت عن متن او لم نقول انها بس هذا أخل اخلي علامه حتى احقق بتحقيق تاريخي اشوف فسألة يبقى في المصداق مفت مسألة المهم أن نرى أن أرض الصلح فعلا نريد أن نرى أن أرض الصلح لا عفوا نريد أن نرى أن الأرض التي أسلم عليها الكفار طوعا هذا شنو حكمه هذا, ال... هذا الذي نريد أن نرى في الأرض التي اسلم عليها الكفار طوعا لم اجد الا روايتين روايه هذا الذي قرعناه فالمصدر هم الوسائل المجلد الخامس عشر بحسب طبعة آل البيت باب اثنين وسبعين من جهاد العدو وهو باب احكام الاراضين وهما الحديث الاول والثاني من الباب صفحة مية سبعة وخمسين ومية ثمانة وخمسين هذه الروايه عيبها في السند مضمون واضح من اسلم طوعان تركت اعطه في يده هذا واضح لكن عيبه سند وهو علي فيه علي بن احمد بن اشيم محمد بن يعقوب عن عمده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيان فإن علي بن أحمد بن اشيان ف... لا توثيق له اما الرواية الثانية بعدها الروايه مباشرة رواية ثانية هذا مبيو علي بن احمد مبي بن اشيام ماكوبي علي بن احمد بن اشيام ماكوبي وهي باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن عاشن عن حماد بن عيسى عن محمد بن هذه بإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال ذكرته لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما صار به أهل بيته فقال العشر ونصف العشر على من اسلم طوعا تركت ابو في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما أمر منها ولم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وليس في ما كان أقل من خمسة أو ساق شيء وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه بخيبر هذا شاهد لما قال الشيخ من أن بخيبر ما أخذ بالسيف قبل قبل أرضها ونخلها إلى آخر الرواية الرواية الأولى رفعها علي بن أحمد بن أشعه، فهل نكتفي بالرواية الثانية؟ الرواية الثانية خبأ بها علي بن أحمد بن أشعه. المشكلة الموجودة هنا هذه إذا تقدرون تحلوها خب السند ياتم وإذا لا لا. المشكلة أنه احتمال وحدة الروايتين موجود إن قلنا أنه لا ليس من البعيد أن يكون أحمد بن محمد بن أبي ناصر هناك في الرواية الأولى أحمد ابن أحمد ابن أبي ناص، وفي عرضه صفوان ابن يحيى. علي ابن أحمد بن أشيم ينقل عن هالشخصين صفوان ابن يحيى وأحمد ابن محمد ابن أبي نصر. في حين في الرواية الثانية صفوان ماكو أحمد ابن محمد ابن أبي نصر. اي لو قلنا أنها أن أحمد ابن محمد ابن أبي ناص شكو بنفسه أنه مرتين نقل الحديث الحديث هو واضح المضمون واضح واحد المضمون ورواية الثانية عن, عن ابن الحسن الرضا رواية الأولى مضمرة قلت له ذكرنا له الكفر وما وضع عليها هنا لا يقول الكوثو يقول الخراج وما صار به أهل بيته على كل حال إن احتملنا أنهما روايتين أو قلنا أنه قد يكون أحمد بن محمد بن أبي نصر طارة حدث ابن أشيام علي بن أحمد بن أشيام وأخرى لا مباشرة حدث أحمد بن محمد بالي حدث أحمد بن محمد بن عيسى إذن سند الثانية وأما لو وثقنا بأنها لا. هذه رواية واحدة وهناك هم قلت له له يعني يقصد الإمام الرضا و وليس مرتين مرة نقل إلى أحمد بن محمد بن عيسى مباشرتان وأخرى إلى ابن أشيم وابن أشيم نقل عن وابن أشيم نقل إلى أحمد بن محمد بن عيسى لو قلنا هكذا إذن سند, سند الثاني هم يبطل بعد ما نقدر نعرف أنه أي النسختين هي الصحيحة احمد بن محمد بن اشيان موجود في السند ما موجود في السند كل الروايتين تبطلون كل الروايتين تسقطون عن الاثر ولكن الشيء اللي انا ذكرته هنا في دفتري انا اقول حتى لو سقطت الروايتان هذا ما يؤثر على الفتوى طبعا الفتوى هو فتوى المشهور المشهورة كذا قالوا أن الأرض التي أسلم عليها آل وطعان تبقى بأيديهم وما نحتاج إلى هالروايتين لأن الروايتين بهما حكمان وكل الحكمين ثابتان على القواعد مفتشي لي يحتاج إلى نص خاص الحكمان هذا الحكمان أحدهما أن ما لم يعمر من الأنفال يعني إذا فيها الأرض التي أسلم عليها أهلها روحا قسم غير معمر هذا من الأنفال خب هذا نحن بحثنا عن مواسل للإمام من الأنفال سواء كانت هاتم روايتان أم لم تكن والثاني الحكم الثاني مسألة الزكاة ونصابها ومبلغها الزكاة المبلغ خمسة أوساق يعني النصاب مثلا خمسة أوساق والزكاة عبارة عن العشر ونصف العشر فيما سقي بالدالو أو لا فيما سقي بالسماء أو بالأنهار هذا الحكم الثاني هذا حكم المبحوث في كتاب الزكاة ولا اشكال فيه فكل الحكمين الواردين في هالروايتين ثابتتان في محلهما بأدلتين بأدلتي ماكو ما حاجة في هالروايتان تصدقان او قل انها روايتين سقطتا ولم نجد نصا خاصا بعنوان ارض اسلم عليها طبعا فليكن ما يأثر في في الحكم، في النتيجة. هذا القسم الأول. القسم الثاني. إخوهم الهم المحيين معه. هم المحيين مثل ما إحنا الآن إلى نف نحية أرضا قلنا قلنا من نحية أرضا فيلا. الس سواء بيعنا ميلكي أو بيعنا أحقيه في لهخهما أحب ما يحتاج إلى أن تجي رواية تقول أن هو أسلم عليها أهلها طوعا تبقى في في عيدين الموات منها خو ما قال تبقى في عيدين يعني قد يكون هالأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا بالاثناء توجد قطعات ما معمرة هذا خو الإمام في روايته نعم قال أن هذا للإمر والرواة نقول ما موجود خو إحنا ندري المواثل للإمر والمقدار المعمر خو هم أحيو بعض هم أحيب. مثل ما إحنا أنا. الآن نخلي مكفر إيه نيجي إن شاء الله نيجي نعم الله اسلحولي هاي زكاة زكاة زكاة الص الصح بمعنى ضريفة احنا قلنا في ما سبق قلنا الـ الوريب القامة عبارة عن الزكاة وليس عبارة عن الخراج اللي يضعب على الارض الخراج قلنا هذا دليل على انه اذا الارض لا تملك لا يملكها جعلنا هذا دايل على ان الارض لا يملكها المحيم القسم الثاني من هذه أقرأ اقرا واكتفي اكتفي اكتفي بلى القسم الثاني اطور من راس مقلب خوف اذا اكمل الحديث في باقي الاقسام ان شاء الله قبل أن ننتقل إلى الأرض المفتوعة عن متاند